يقتربُتِ الساعةُ انشقَّ القمرُ وإن يروا آيةَ يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمرٍ مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر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 نَجَّنَاهُ بِسَحَر نِعمَةَم مِن عِّنَا كَذَلِكَ نَجزمًا شَكَر وَلَ قَدَأَ ذَرَهُم بَقشَتَنَا فَتَمَا رَووبٍ نُذُرُ وَلَ قَدرَ وَدُهُ عَضَيفِهِ فَقَمَسْن عَعيُونَهُم فَذوقُ عَذاَاب وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر